طيب يقول ما حكم معاونة أهل البدع والضلال بتهيئة مكان ليقوموا بعباداتهم وهل يجوز منعهم إلى آخره لا يهيئ لهم مكان يقيمون عباداتهم لكن إذا كانوا ينتسبون الإسلام هؤلاء ورادوا أن يصلوا مع المسلمين فلا يمنعون لأن خير ما فعلوا الصلاة لكن لا يمكنهم من إقامة جماعة مستقلة والناس الناس يصلون صلوا مع الناس. يقول أشرت سابقا إلى بعض كتب الأصول التي يبدأ بها طالب العلم، فهل يمكن أن تنصحنا بالكتب المهمة التي يبدأ بها طالب العلم في دراسة الأصول سواء في دراسة الأصول، سواء في ما أدري إيش أو التفسير أو العقيدة أو اللغة؟ قل عليك بالدورات العلمية خلاص نحلت هذه القضية الحمد لله دورات المبتدئين والدورات المتقدمة أحضرها. وأبداً تجد فيها برنامج يطبق ومنفذ خلال ثلاث سنوات تتخرج في المبتدئين وأربع في المتقدمة والحمد لله حتى الإخوان اللي جاءوا من مناطق أخرى وين يحصل يختم هذه الكتب كلها بما فيها بلوغ المرام بأربع سنوات يجلس في الإجازة حقات الدورات هل الأفضل أن يبدأ بالأصول أم بدراسة الشيء نفسه مثال الفقه هل يبدأ بدراسة أصول الفقه أم دراسة الفقه على كل حال يدرس مبادئ الفقه والأصول إذا كان إنسان يريد أن يكون يتخصص في طلب العلم ويكون يتفرغ له يدرس مختصرا يدرس علوم الآلة من البداية يقول أحبك في الله حبك الله ما رأيك في الحجامة ما ما يقال ما رأيك في الحجامة لأنها ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحف عليها وما مر بملائم من الملائكة إلا في ليلة المعراج يقول وهل تحدد بالأيام حيث يقال في أيام السنة تواريخ معينة تذكر هذا بعض أهل العلم منهم ابن القيم وجاء هذا في بعض الآثار يقول أحبك, أحبك الله يقول صليت المغرب وأنا لست على وضوء وبعد أن خرجت من المسجد تذكرت أنني لست على وضوء وأعدت الصلاة هل الأولى صحيحة؟ لا الأولى ليست صحيحة تذكر فرق بين أن يتذكر أنه ما توضأ وبين أن يتذكر أن كان عليه نجاسة إذا تذكر أن عليه نجاسة لا يعيد صلاته صحيحة وأما إذا تذكر ما توضى بعد الصلاة فإنه يعيد. يقول لماذا لم نفرق بين الأكل والشرب في حديث الصبي ويكون قوله صلى الله عليه وسلم في ماء زمزم ويكون ذلك خاصية لماء زمزم تفرد بها عن سائر السوائل هذا الأخ سألني بعد هو ما فهم القضية ما فهم كلامي على وجهه شرحته له ظن الآن غير موجود شرحته له بعد الدرس هو فهم شيء آخر. تقول هل يجب الوضوء إذا لامس بول الطفل أو الطفلة التي لم يأكل الطعام الجلد لا لا يجب الوضوء لكن ذلك يغسل نعم كيف نستطيع ضبط العلم ومراجعته وما هي المراجعة تنصح بقراءتها قبل حضور الدرس لا بالنسبة لدرسنا هذا اقرأ المتن وتأمل فيه وان استطعت أن تحفظ الحديث نعم ثم بعد ذلك اكتب ما تحتاج إليه ثم راجعه راجع ما كتبت إذا ضبطت الكتب بهذه الطريقة تصل بإذن الله عز وجل يقول أحسن الله إليك عندي مشكلة في الفرق بين المني والمذي أنا شاب وأنعزب شديد الشواه إلا أنه لا يخرج مني شيء إلا وأنا نائم فبعض الأحيان يكون ذلك مع الاحتلام وبعض الأحيان دون احتلام وبعض الأحيان يأتي في ليلتين على التوالي فهل هذا مني أو مذي وكيف أفرق بينهما وهل ينزل المذي في النوم وإذا قمت وقد يبس فهل أغلب جانب الاحتياط بالاغتسال وأغسل ثيابي إلى آخري نقول بالنسبة للمني طاهر والمذي نجس كما سبق إذا كان الإنسان قد خرج منه شيء فإن كان كان الإنسان سبق تفكير أو نحو ذلك أو مداعبة فلم يميز فالظاهر أنه مذي مذي؟ وإذا كان قد تذكر احتلاما فهو مني وإذا ميزه بصفته ولم يذكر احتلاما فهو مني نعم فهو مني وإن لم يميز شيئا لا يميز هل هذا عراق هل هذا مذي هل هذا مني لم يميز شيئا اطلاقا ولم يذكر احتلاما ولم يسبق له تفكير ولا مداعبة ولا غير ذلك فمثل هذا يمكن يقال الأصل براءة الذمة وال وما أشبه ذلك والله أعلم، فلو أنه احتاط وغير هذه الملابس فلا إشكال. يقول من حلف على شخص أن يذبح له بذبيحة ويطعمه، ولكن توفي الشخص، الشخص الذي نذر له والحلف لا يقصد، فماذا على ذلك الحالف؟ كل يكفر عن يمينه. يكفر عن يمينه. من أهل العلم أن يفرق فيما صدر على وجه الإكرام. على كل حال قلت يقول توضعت وليست ولبست الشراب لكن هل البول والغاة يبطل لبس الشراب؟ لا تبقى طهارته نعم إذا كان لبسه على طهارة ويبقى يوم وليلة للمقيم وثلاث أيام بليليها للمسافر هل يجوز الصلاة في البنوك الربوية مع وجود جماعة تؤدي الصلاة فيه؟ هذا السؤال أيضا جاءني في الرسالة بالجوال نفس السؤال ما أدري هو نفسه ولا لو صلى صحة الصلاة كما يقال في المحل المغصوب وما أشبه ذلك تصح الصلاة لكن يقال هذه المحال كما قال الله عز وجل في بيت الضرار لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فلا يصلي في هذه الأماكن التي هي قلاع لحرب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بل لا يدخلها لا لأشهم ولا لغيرها إلا مضطرا صلى رجل الجنازة بدون يوضو فما الحكم خلاص فاتت الجنازة وصلت ولا تصحي يقول ما رأيكم بطبعة الكتب اسأل عن طبعة الكتب الستة لم لم أقرأ فيها لا أدري هل يجوز بيع تأشيرة العمال التي تسمى الفيزا على كل حال ليست هذه من الأمور التي يتجر فيها لكن لو كان إنسان عنده واستغنى عنها فأراد أن يتنازل لإنسان آخر ممكن يأخذ ما دفع فيها فقط لكن ليست هذه محل الاتجار يقول ما حكم حلق العنفقة وهل هو داخل في حكم اللحية العنفقة هذه والفقهاء يعرفونها يقولون هي الشعيرات التي تحت الشفى السفلى بين الشفى وبين الذقن فهذه هي العنفقة وهي من اللحي على الأرجح وهي من اللحي على الأرجح وقد ذكر بعض أهل العلم أنه لم يعرف حلقها أو قصها إلا عن بعض كذا وكذا من أهل المغرب كلمة ما قدر أقولها نعم نعم هل يجوز الجمع بين صلاة الجمعة والعصر في السفر هذا أظن سأل عنها الأخ المرة الماضية أو ما هذه مسألة اليوم لكن في واحد من الأخوان سألني بعد درسه المرة الماضية إن الذي عليه كلام أهل العلم أنه لا يجمع بين هذا وهذا الاختلاف فرق بين الظهر والجمعة من حيث الوقت وماذا تنصح الطالب العلم ومبتدئ بقراءة أي الكتب يقول أحضر الدورات دورة المبتدئين والدورة المتقدمة كل أحضرها لأنه لا فرق في المستوى لكن هذه أطول قليلا لا لا إذا صلىها ظهر هذا شيثان يجمع بينهما الكلام لو صلى جمعة هذا كثير من يقول لك صليت في الحرم مثلا وابغى أجمع بنمشي فالسؤال عن هذا ما هو عن لو صلى ظهرا يوم الجمعة بعض الشباب يضع من آيات القرآن يضع من آيات القرآن نغمات اتصال للجوال أو منه أو منبه أو رسالة حكم ذلك وهل يدعون استهزاء لا يوضع القرآن نغمة اتصال بمعنى إذا اتصل عليه أحد قرأ القارئ أو أذن المؤذن فإن هذه الأمور حقها أن تعظم واستعمالها هذا الاستعمال في غير محلها ما أنزل إليها القرآن من التدبر ونحو ذلك هذا فيه نوع امتهان وابتذال للقرآن أو الأذان نعم. فلا يضع مثل هذا لكن ممكن يضع كلمة عبارة حكمة بيت من الشعر أو ما أشبه ذلك نعم أنا سمعت في مغمة أحد المشايخ يتصل عليه أحد يقول من ساء أخله مسجل بصوته من ساء خلقه عذب نفسه كلام طويل بس إنه رد قبل ما أسمعه يقول بسم الله زيادة بسم الله قبل دعاء الدخول للخلاء وزيادة الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني بعد وفرانك عن عند الخروج ال زيادة بسم الله قبل دخول الخلاء والحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني ما حكم هذه الزيادة عند الخروج أليست هذه ثابتة ضعيفة كيف حتى البسملة كيف لا لا هذه عند الدخول قوله بسم الله الألباني ضعفها كيف صحيحة. تراجع تراجع نحتاج أن أكتب بس حتى ما ننسى تكتب يا صالح اكتبها عندك في التراجع يقول ما حكم غسل الأنثيين عند خروج المذي ورد هذا في بعض روايات أنه يغسل ذكره وأنثيه وهذا هو الذي أخذ منه بعض أهل العلم أنه أن المقصود ليس التطهير فقط وإنما القطع إفراز المذي قطع إفراز المذي بال بالماء يقول نصيحة بمناسبة قرب أيام الامتحانات إن تكلمت عن هذا في على كل حال أنا أقول الامتحانات باختصار أول شيء نحن لماذا نختبر؟ لماذا نختبر؟ نحن الإنسان يختبر ويربى من الصغر على أساس أنه يكون موظف يحصل راتب وقوت ولا على أساس أنه يكون طيار ولا على أساس التربية الخاطئة التي نرباها ما نربى على أننا نتعلم من أجل العلم الشريف نعرف به الطريق الموصل الله ويحصل به عمارة الدنيا وإقامة دين الله عز وجل وما أشبه ذلك؟ نفع الأمة لا نتربى على هذا فلو الإنسان احتسب هذا المعنى وهو يدرس وهو يذاكر كان يؤجر وشتان بين هذا وهذا لكن للأسف نربى من عجل أن الإنسان يبقى أناني ويعيش لنفسه ولمصالحه وما أشبهنا لازلت أذكر أنا في أولى ابتدائي أول يوم دخلنا المدرسة سألنا الأستاذ ماذا تريدون أذكر كلام الطلاب كلهم طبيب وطيار ومهندس ما في غير هالثلاث كنت أتعجب كيف هل العالم هذه كلهم يبغون طيارين وطباة من يبقى خباز ومن يبغى نجار ومن يبغى فلاح ومن يبغى حفار ومن يبغى عالم ومن أبدا كلهم طي وإلى الآن والذي في الروضة في اليوم الختامي أش الامنيات كلهم طيارين وأطباء ومهندسين إلى الآن الفهم المعكوس طيار يعني سواق سواك طيارة مالا الشغل المودي رد وجايب رد تعذيب واسألوا اللي يشتغلون الطيارين يتعبون جدا يعني أرق حياة صعبة جدا ما يقر ما عنده مكان يعني مستقر فيه تعذيب وش حادك انك تروح مغير مالك شغل المودي وجايب واحد الجاي يسافر بالسنة بش... مرة حيانا نشيل هم مو بعد كل شوي رايح جاي أبغى نصير طيار نعم وبنت كاتبة وتصير كوافير أينها؟ فعلى كل حال ولا ما في إلا اثنين قالوا نبغى نصير إمام مسجد فقط والبقية كلهم طيار ومهندس وطبيب طيار ومهندس وطبيب ماذا ماذا شو م شايفين يعني حتى المهندسين ما ينفون وظائف والطبيب دوامه للساعة أربع ويداوم كل ضمن أربع أيام يوم ويوم الخميس يشتغل وين متى يطلب العلم متى يقرأ ومتى يقدر مع عياله أنا لو أدوم للعصر العصر أموت ما أستطيع عيش أحتي أربع محاضرات في الأسبوع أفكر بالاستقالة قائما قاعدا أربع محاضرات في الأسبوع وحطها في الوقت اللي أنا أبغى لو أدوم للعصر العصر أموت كيف أطلب العلم وكيف أقرأ وكيف أقرأ. صلى الله العافية فالإنسان يريد يعبد ربه ويطلب العلم ويقرأ ويستفيد ورب عياله فالإنسان يحتسب إذا ذاكر في الاختبارات ليه ذاكر وليه وليه يدرس أجل إقامة دين الله عز وجل ورفع الأمة ما هو علشان يعيش لنفسه هذا الأمر الأول الأمر الثاني وهن هذه الاختبارات مؤشر تدلك على أن عندك طاقة كبيرة جدا تستطيع أنك تقرأ ساعات طويلة في اليوم والليلة ايام الاختبارات الناس يقولون ما ننام اللا ساعتين ويأتون اليوم الثاني هم ما ناموا يقول منين طلعت هالخزائن من الطاقات والجهود وتقرأ مئات الصفحات باليوم وقبل ذلك ما تستطيع تقرأ مطوية وحدة ليه؟ ليه؟ لماذا كانت حصيلتك في اليوم والليلة أول سائر السنة ما تجي عشرة بالمئة أو عشرين بالمئة الوقت المستغل وأيام الاختبارات لربما تغطي 80% و90% هذا يدل على أن الإنسان عنده قدرة وطاقة يستطيع أنه يستمر في في في في في في في على هذا سائر السنة في قراءته واطلاعه وبحثه و... نعم هل الإنسان إذا شك في زوجته يكون عليه لم؟ حتى لو كان واثق منها إذا شك فيها هذا الشك إذا كان لموجب فلا إشكال وجد أشياء قراء قوية أو نحو ذلك ليس مجرد وسوسه أو ما يلقيه الشيطان وأما إذا كان من غير موجب فهذا الشك في غير محله إن بعض الظن إثم فإذا وقع ذلك في قلبه من غير اختيار فإنه يدفعه ولا يحقق ما هي الكتب التي تنصح بها المبتدئ في علم الحديث هذا الكتاب على كل حال واحضروا احضروا الدورات فيها في هذا الكتاب وفيها غير هذا هذه السنة بيشرح ان شاء الله كتاب اختصار علوم الحديث كما رأيتم في الاعلانات في الدورة هذا وصل الله ينفعنا وياكم ما سمعنا جعلنا وياكم مهتدين ومهتدين